وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فسكم قرحو فقدم السال قوم قرحو مثله وتلك الأيام نداوينها بين الناس ولينعم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم من الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون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 مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نعته منها ومن يرد ثواب الاخره نعته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا ما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابين